يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفر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 ولا تمسكوا بعصم الكوافل واسالوا ما انفقتم واليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فتكم شيء